يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ فِيكَالِدِينَ فيها, فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظيم إن نَمْؤَا عِنْدَهُمْ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا أو إياه إن استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإحوانكم وأزوابكم وأزوادكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وأزوادكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وَفِي جَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادًا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا وَفِي جَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادًا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا وَمَسَاكِنُ ترضونها إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَاجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ والله لا يهدي القوم الفاتقين والله لا يهدي قوم الفاتقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لقد نصركم في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت ويوم حنين إذ قَالُوا قُمْ فَدَنْسُ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرض بِمَا رَحُبَتْ هَُّ أَن زَلَ اللههُ سَكينَ فَهُ عَ رَسُهِ وَعَلَ مُقُينَ وَأَن زَلدُ نودَ ثمَُّ أَن زَلَ اللَّهُ سَكينَ فَ عَلَاتُ وَأَنزَلَ دُنُودًا لَمْ تَرَهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنزَلَ النُّودًا لَمْ تَرَنَا